ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج اللعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج اللعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل لرجل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 بالصدق وصدق به اولائك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذالك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده اليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما وما له من هاد وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذي